إن أمهاتهم إلا الله ولذنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو وفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم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 فَخَلَقَ أَنزَلَ مَا آيَاتِ بَيِّناتٌ وَللكافرين عذابٌ مهين يومَ يجمعهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصى الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو تاسعهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ما ينبهه بما عملوا يوم القيامة؟ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىاتِ مَيُؤُدُّونَ لِمَاهْوَ أَنْ هُوَ يَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ وَسُوءِ وَإِذَا جَاءُوا فَحَيَّوْكَ كَبِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيٌّ وكبما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم منهم ما يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجوا فلا تتناجوا بالاسم والعذاب ومعصية الروح وتناجوا بالبذء والتقوا واتقوا والتقو الله واتقوا الله الذي إليه تخشرون إن من نذوا من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضآء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 وَإِذَا فِئَةٌ لَّنْ تَشُدَّ فَن شُدُّوا يَرْفَعِنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لكم وَأَطْهَرُ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 ألم ترئن الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحرفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهيم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 السيطان ألا إن حب السيطان هم الخاترون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأدلين كتب الله لأغلبا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إقوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح مبينة كوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ مَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا